من الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام تقدم. تقدم وقد ذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب حديثي الحديث الماضي الذي شرحناه ثم الحديث الآخر الذي س... البخاري رحمه الله حدثنا محمد ابن مصاتم أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد الرسول الله أني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتابه من قال نقشه محمد رسول الله قال آن طبعا قصد البخاري بإرادة هذا الحديث في هذا الباب أن يبين أحد شروع المكاتبة المكاتبة لها شروط من أهم شروط المكاتبة أن يكون الكتاب مخطوما حتى يؤمن من التبديل والتغيير وأن يكون حامله مؤتمنا وأن يكون المكتوب إليه يعرف خط الشيخ ده رأيه شروط العمل بالمكاتبة أهم شروط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما وهذا الحديث يدل على ذلك إنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتمه صلى الله عليه وسلم لتوسيق هذه المكاتبة وأن يكون الحامل مؤتما وأن يكون المكتوب إليه عالما بخط الشيخ لأن الضبط ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب وضبط الصدر أعلى من ضبط الكتاب وضبط الكتاب أتقن من ضبط الصدر مفهوم الكلام ضبط الصدر يعني واحد يحفظ غير ده اسم ضبط صد ككثير من العلماء الأعلى مثل شعبه وسفيان وابن المبارك وآحمد بن حنبل وهؤلاء كانوا يحفظون بالألوف ولا يتغير حظهم فده أعلى بلا شك لكن ضبط الكتاب أتقن أتقن منه إنه مكتوب ولا يعني يتعرض لما يتعرض له الذي يحفظ الحديث لكن يشترط باقي في الكتاب أن يكون الشيخ عارفا بكتابه كله لك في زمان ممكن واحد يدس حديثا بنفس الخط في الكتاب فإذا لم يكن الشيخ حافظا لكتابه لم يؤمن دخول هذا عرفه ومسالة تقريض الخطوط هذه مسالة معروفة عند الناسخين قديمة يعني في المتأخرين ابن ناصر الدين دمشقي وهو من أقرام ابن حجر بس ابن حجر كان في مصر وابن ناصر الدين كان في دمشق وكان الاثنين بيواجهوا بعض في الحذر وكان من حذر كان أشهر ويعني أفضل في الجملة. فابن ناصر الدين الدهمشي كان كما قال السخاوي جود الخط على طريقة الذهبي. الإمام الذهبي كان حتى الخط جدا. شوف خطه كده أي. لخلف ابن حجر عشقلان ما كانش بيعرف فيها رخط. وهذا من سوء. كان خطه سيء جدا فابن ناصر الدين دمشق جود الخط على طريقة الذهب بحيث أنه نسخ عدة كتب فأشيع أنها بخط الذهبي فأخذ فيها سعر عالي جدا النسخين اللي اللي باعوا الكتاب بخط ابن ناصر الدين على ساس زي خط الذهبي والضبط أخذوا فيه سعر عالي على ساس من خط الذهبي ودي يبقى لها قيمة عند بعض الناس. يعني أنا في أوائل طلبي للعلم كان في تاجر بيبيع كتب قديمة. فروحت أشتري ألفير السيوطي بشرح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. فإيش كانت بتباع النسخ ثلاثة جنيه أو بتن جنيه خمسة وسبعين إرش اللي طبع بيروت المجلدة. أخبرت لما الجنيه كان إيه اسمه لحلوح كان فيه روح يعني أخبرت فالمهم روحت هناك فلقيت نسخة برضو طبع ريوف بس الراجل بيقول لي النسخة ديك 30 جنيه فوتقول لي لي 30 جنيه لأنا سعيبها في المكتبة بـ 2 جنيه 75 قال لي لأن عليها توقيع الشيخ أحمد شاكر فهو عايز بيع نسخه 30 جنيه عشان توقيع الشيخ احمد شاذلي فانا بصيت للتوقيع فليش واهدا هذه النسخه لعباس محمود العقاد كان بعت لي نسخه وكتب له احداء كده ووقع تحت الايه تحت هذا الاهداء فخطوط العلماء غلي ونفيسه وفي ناس بيسعى الى اقتنائها فما باله اذا كان الكتاب كله بخط واحد امام مثقن زي زهبي رحمه الله أو كابن ناصر الدين دمشق قصد يعني ان ايام الاستاخل كان في ناس يقلدون الخط تقليدا دقيقا فكان اذا الشيخ لم يكن يحفظ كتابه لا يؤمن ان واحد يدخل عليه بنفس خط الكتاب احاديث ليست من الكتاب وقد يصادف ان يكون الشيخ سيء الحد فلا يميز ما بين أحاديثه ولا بين أي أحاديث غيره في الكتاب. وخلص. فيبدأ يدخل عليه في سوء الحفظ في الكتاب. وبهذه بهذه الحالة تدلون على أنه لم يضبط خطه من خط غيره. عشان كده لو ثبت على واحد من الرواة هذا الخطأ يبقى يتلاغي كتابه لو ثبت عليه يبقى خلاص كل ما يحدث من كتاب لا نأمن إنه, إيه؟ انه يكون ادخل عليه وفي حكاية وإن كانت لا تصح لكن انا اذكرها من بعد التوضيح،, التوضيح المسألة فقد ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد من طريق أبي حامد ابن الشرقي وهو من رفقاء مسلم في حديث رواه الحاكم والحكاية اللي ذكرها الخطيب تد بمناسبة هذا الحديث هذا الحديث الذي رواه الحاكم رواه من طريق أحمد ابن الأزهر النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق. قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عثبة عن ابن عباس الاسناد مذهب كل أئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآتاء حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله وعدوك عدوي وعدو وعدوك عدوه الحاكم قال هذا اسناد صحيح على شرط الشيخين فتعقبه الذهبي في تلخيص المستدرك فقال بل هو موضوع شو بقى الفرق بمين يحكمين يعني الزهبي نزل بيه للقاع قال بل هو موضوع اي مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام والحاكم يقول على سيدة الشيخين تعالي على الشيخين ده الدرجة الـ الـ الكام الرابع ها الدرجة الكامر هو التلتيب الأحاديث من حسب القوة على حسب القوة منتفق عليه من فرد البخاري من فرد به المسلم ما كان على شرطه مبرغ ما ماشي إذا من ما اتفق عليه الشيطان وبعدين من فرد به البخاري وبعدين من فرد به مسلم وبعدين ما كان على شرطهما ولم يخرجه ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرج ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرج ثم ما كان على شرط بقيس العلماء اللي هم صنفوا في الصحيح زيبا ابن حبان وابن كزيمة وكده فعلى شرط الشيخين ولم يخرجه دابة عالي والذهب نزل بل الصعب الحاسم جرى على ظاهر الإسناد الذهب نظر إلى مثل الحديث فوجد أن مثل هذا المثل الغريب لا يرد عادة بهذا السند القوي لازم يكون فيه تناسب وأخبار يعني مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمتم في الجرجير لا في تحت السرير طب تيجي بأمالة عناسة عن, عن ابن عمر يطلع منه ده المتن الغريب ده لا عشان كده العلماء كانوا لما يشوفوا متن مثل, مثل الشمس اسناد كالشمس ومتن كده متهافت ركيك وهذا يقول لك أحد الصراق الصراق الأسانيد ركب هذا الاسناد النظيف لهذا المتن الممكن وبيجعله هذا من علامات الموضوع من علامات الوضع تقدرك فلما تشوف الاسناد احمد الازهر بن نيسابوري بن عبد الرزاق معمر الزهري عبيد الله ابن عبد الله بن عبد احر الفقهاء السبع ابن عباس اسناد في غاز القول الزهري استدل بقى في شرخ في متن مستدرك بعلم استدل استدل بعله او بشيء على ان الحديث ده موضوع قال فلأي شيء حدث به عبد الرزاق أحمد ابن الأزهر من سبوري ولم يذكره لا ابن معين ولا لأحد بن حمل وكانت القصة إن أحد الأزهر من سبوري وحد معين وحد من حمل وحد مصر رمادي وطائفة خرجوا من بغداد وراحوا اليمن عشان يسمعوا من أيه من عبد الرزاق. ولم يكن بقرية عبد الرزاق ماء ولا ضوء ولا المهم سمعوا إيه من عدة أحاديث وأحمد بن أزهر بن يسابوري هو يروح يوصل عبد الرزاق إلى قريته أو إلى بيته فلما وصل لحد الباب قال له عبد الرزاق قد وجد علي حقه وأنا فأحدثك بحديث ما حدثته أحدا قبلك ثم روى له هذا الحديث، فإذا بي يقول يعني الحديث ذا مع الحاجة إليه، ولإنه من منافِ منافر علي بن أبي طالب، ولإنه حديث خطير في المناقب، ده أقول له عدوه عدو الله، وأخجلت، فهذا المفروض هو من أعلى منافر علي بن أبي طالب، فكيف؟ كتمه عبد الرزاق مع إن عبد الرزاق فيه تشيع ومن مصلحته أن يفشل هذا الحديث لأنه يؤيد والهرب. خدالك زيد. فكون الدواعي والهمم متوقرة على أن يقول الحديث وبعد ذلك كتمه أكثى حال. خدالك عشان كده الزيادة خل إيه ولأي شيء كتمه. عبد الرزاق وحدث به أحمد الأزهر ولم يقول لبن معين ولا لأحمد بن حنبل فأخذلك العلماء قعدوا يبحثوا عن العلة في الحديث من يصر العلة إذا كان الإستاذ في الشمس أحمد الأزهر من يتابولي. وحتى ابن معين كمان استدل العلماء أو من حكم بعض الحديث أو نشارته استدل بحكاية أن مرة ابن معين سمع الحديث ده. فقال من الكذاب النيل الذي روى هذا الحديث اول ما سمع حكم عليه بالكذب على طول فقال احمد ابن الاذر وقال هو انا جاء فتبسم يحيى وقال ان انت فلست لكذاب وجعل يحيى يتعجب من صحة سمد واخدلت ونفارك في الحكاية بات لما عايز اذكرها ويامحل الشايف في تاريخ بغداد للخطيب فبيقول قال ابو حامد ابن الشرقي كان لمعمر ابن اخت رافضي فكتب هذا الحديث في كتاب معمر بخط دقيق ويشبه خط الكتاب وكان معمر مهيبا لا يزوء احد على مراجعته فانطلع عليه هذا الحديث ورواه خلاص يبقى الرواية دي بتقول ان من السبب في الحديث ده اذ مخت اللي هو الرواية بالرافض ده الذهبي في سير علم النبلاء رد هذه الرواية وقال كلاما معناه هذه شكاية باطلة وما كان نعمر شيخا مغفلا بل كان بطيرا بحديث الزهري العلة في الرواية دي الانقطاع انا قلت في مطلع الكلام ابو حامد بن الشرق من رفقاء مين؟ مسلم خلاص طب لما أبو حامد بن الشرقي يقول قال معمر يبقى الايه ماشي معلق او منقطع ماشي لأن كل سقط في الاسناد اسمه منقطع يعني المعلق اسمه منقطع والمعضل اسمه منقطع والمدلس اسمه منقطع والمرسل اسمه منقطع لكن عشان ال... ال... يعني أنواع الأحديث ما تدخلش ببعضها خصينا المنقطع بصورة والمعبل بصورة والم... والمعلق بصورة إلى أكد لكن هذا فيه انتصاع ما بين أبي حامد بن وما بين معمر بن راشد أين الواسطة ومعمر بن راشد أحد الأفراد في حديث الزهري واحد من الطبق الأولى من أسحاب الزهري أسحاب الزهري المتقنون الكبار ثلاثة مالك سفيان بن عيينة معمر بن واشد ابو عروة البصر فلما ينطلي على معمر في حديث الزهري غريبة لأنه كان متقنا لحديث الزهري فالقصة كلها لا تصح. لكن انا اردت ان اذكرها كمجرد مثال حضراني حتى ابيض ان ممكن الخلل يدخل في كتاب الراوي باي طريق. فإذا ثبت جاء دخول الخلل بهذه الطريقة، الكتاب نفسه لا نعتمد عليه. يبقى لا بد أن تكون عالما بخط لين الشيخ. بعض العلماء الذين الثوري و يعني لم يكن يرى الرواية بالوجاهة. الوجاهة. أن تقول وجدت في كتاب أبي أو وجدت في كتاب جدي أو وجدت في كتاب فلان والرواية بالوجادة معتررة لكن شبان الثوري دفن كتبه وبعض العلماء الآخرين دفنوا أيضا كتبهم ليه لم يكونوا يروا الرواية بالوجادة طب إيه العلة قالت الاحتمال أن يدخل أحد في الكتاب ما ليس منه لا سيما بعد وفاة صاحبه فلما واحد يدخل حديث في الكتاب ما هو صاحب كتاب مات مش هنيه درباء الراجع ونقول له طب الحديث ده من حديثك ولا لا فممكن ينطلي أمر الحديث المدخول في الكتاب على الروابع بعد كده ويمر، عشان كده قال لك لا أنا لا أرى غيرها بالوجادة ويغفر الكتاب بتاعه حتى لا يستخدمه أحد يبقى المكاتبة المعتبرة أن يكون الكتاب مختوما ولأجل هذا الشرط أورد البخاري حديث أنت رضي الله عنه قال إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما يختم به الكتب قال البخاري حدثنا محمد ابن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله, عبد الله هذا هو ابن المبارك وعبد الله ابن المبارك امام ثقة حجة كان من اثبت الناس وكان جوادا ممدحا وكان سخيا حقيقة بدى لي ان أقف على بعض نبل من عبد الله ابن المبارك تحفيزا لطلاب العلم ان سير العلماء كما كان ابو حنيفة رحمه الله يقول أحب الي من كثير من الفقه ليه لان هي العملية للعلم استرجمة العملية للعلم هي في حياة العلماء ونقف على بعض يعني الكلام الذي ذكره الذهبي رحمه الله في كتاب سير علم النبلاء في ترجمه ابن المبارك ونقف على بعض العبر فيه كان عبد الله بن المبارك يحظى بمحبه شيوخه كانوا يحبونه ويبجلونه لا سيما سفيان الثوري وسفيان ابن عيينه والحفيل ابن عياض وابن المبارك معروف انه كان كان رجلا غنيا وكانت الغلة بتاعته في السنة بمئة ألف فكان ينفقها جميعا على قلاب العلم وعلى العلماء وعلى الجهاد وعلى الفقراء والمساكين بحيث قالوا إنه لم تجب عليه زكاة قط لم تجب عليه زكاة قط لأن وجوب الزكاة بنوه النصاب وحوالها هو الغلو الغلة من هنا يفعل نرى كان بشهر كده ولا حاجة ويشمعه شيء من هذا المال فبرغم إن هو كانت غليته مئة الف الا انه لم تجب عليه زكاث قط وكان بيصرف سفيان ابن المبارك على ستة وقال لولا هؤلاء الستة ما استجروا وان استغلت بالتجارة كان ينفق على سفيان السولي وسفيان ابن عييد وحمد بن سلم وحماد بن زيد والفضيل بن عياض وإسماعيل بن علي وكان كل لولا هؤلاء ما اتجل فحضر مجلسا كما قيل في لعبد الله لحمد بن زيد فقال الجلود في هذا المجلس لحمد بن زيد يا أبا إسماعيل مر أبا عبد الرحمن اللي يكون يتعبد الزيد أن يحدثنا فقال له حدثهم، قال يا أبا إسماعيل وحدثهم وأنت حاضر وده من الأدب اللي المفروض التلميذ يراعيه مع شيخك مش شيخ قاعد التلميذ نازل بقى فتاة وعمال يرش هنا وهنا والكلام ده هو لا حتى لو كنت أسكن من شيخك وأفضل من شيخك فشيخك أفضل منك ليه لأنه هو الذي فتق لسانك بذكر الله وهو الذي نورك وهو الذي بصرك فإنت المفروض تراعي المثالة دي فإن عقبت شيخك فلا تأمن أن يعفقك تلميذ والأيام دول يعني كان في بعض الشيوخ في ناحية من النواحي بيعلم الطلبة النقل يعلمه النقل إزاي الأساني دو الفقه والكلام دو فلما يعني جمعنا مجلس دي فأنا أبديت وجهش نظر وقلت والله أنا أرى أن الطالب لا يعلم النقد إلا بعدما يستوي الأول يتعلم العلم وتعلم الأدب وبعدين أما يستوي ونعرف أن البني آدم ده يرجى منه أنا ساعتها بقى أعلمه كيف ينتقد وفي حديث موضوع وإن كان معناه صحيحا قال لا تعلموا أولاد استفلة العلم لا تعلموا أولاد استفلة العلم حديث موضوع من جهة الهواء وإن كان يعني يشهد له آثار عن الصحابة والتابعين وحكايات عن العلماء لأن أولاد استفلة ما عندهش أدم فهو لما تعلموا العلم زي أهجر ومشيك طار يقعد طول النهار يخبط عليه والكلم لحد يعني إزعاج فقلت الاصل يتعلم الادب الاول وبعدين بعد كده ان امست منه رجدا دخلوا في مسائل الخلاف فيعني كان مجرد رأيي المهم ايه كان هذا مذهبا لهذا الشيخ فاضل حقيقة ولكن ما مر سنة الا وبعض التلميذ عمل لنفس حلقة واول كتب ماتها وشرك كتب شيخ وهذا طبعا عن هذا شيخنا ولكن الحق أحب ليلى من شيخنا إلا فلأي الشقاشق اللي يمططيها إيه أمثال هؤلاء فده من الأدب والإمام الشافعي رحمه الله لما كان بيروح للكوفة عند محمد بن حسن الشيباني كان بيبقى على كتاولة محمد بن حسن الشيباني ومع ذلك ما كان يظهر بخلاف محمد بن الحسن في المجلس. بل إذا قام محمد بن الحسن المجلس كان يناظر أصحاب محمد الحسن وما إيه ومحققاه في الطلب. فالشافعي كان صاحب حجة فاجة، فكان يغلبهم، ويعني ظهر حجته عليه. فكل مرة يغلبهم يغلبهم، وحصلت معه مناظرة مع الحسن بن زياد اللوي في قضي المحصنات في الطلب. وكانت مناظرة حجة الشافعي فيها كظاهرة وفاجة. حتى قل الشافعي أن نتمنى نستهي أن نسمع مناظرتك مع الحسن بن زياد الولوي قال له ليس هناك مع مش قوي أولى الدرجات فالمهم أنه لا لابد فعزم الشافعي على عشا وعزم الحسن بن زياد الولوي على عشا ومع مجموعة كده وهم عدين أم واحد ثالث شافيعي أم واحد ثالث محمد الحسن عقوى فالحسن بن زياد الولوي قال له ما تقول إذا قحطها رجل في الصلاة قال صلاته باطلة وطهارته باطلة ومن حكم بهذا الحكم استكأ على حديث باطل وهو أن القحطه تبطل الوضوء فقال بصلاة باطلة وقال وطهارته قال باطلة فقال له أرأيت القدث محطنة في الصلاة وهو بيصلي كده مرة واحدة بي قال لها يا جليل قال له صلاته باطل قال له وطهارته قالت على حالها قال سبحان الله أقلت محصلة في الصلاة عندكم أهول من قحصها فأخذ الحسن بالزيد لأقوله لعله وانصر وإذلك فكان الشافعي مع أمثال هؤلاء يقعد يناظر ويظهر حجاته فلما رفع هذا الأمر لمحمد بن الشيباني وقيل إن الشافعية إذا قمت من المجلس ناظرنا وغلبنا فناظره فمحمد محمد الحسن قال بلغني أنك تناظر أصحابي فهل لا فقال إني أجلك عن المناظرة أنت شايف وإنت أستاذي وأنا شوط أعط كده رأس برأس معاك وأعد أتناظر معاك في المسألة إني أجلك عن المناظرة قال له فما بد فاتنقشف مسألتين ثلاثة فظهر عليه الشافعي رحمه الله لكن الشاهد من مسأله قال إني أجلك عن المناظرة الأدب الذي ينبغي أن يتعلمه طالب العلم حتى لو كان طالب علم أفضل من شيخي باب الأدب لابد أن لا بد أن يكون محفوظا فالمهم قال حدثهم يا أبا عبد الرحمن قال سبحان الله يا أبا إسماعيل أحدثهم وأنت حاضب قال كما بد تحدث هذا المجلس جميعا يقول حدثنا أبو إسماعيل حمد بن زيل وتاخل المجلس كله من أحابير حمد بن وهذا أيضا من قصمة ابن المبارك ومن أدبه رحمه الله وكان ابن المبارك رحمه الله صاحب نفس نفذ دعوه مر عطف عنده رجل ولم يحمد الله فقال له اي شيء يقول الرجل اذا عطفت قال الحمد لله قال يا رحمك الله وOTHER ما ترى الطف من هذا في تعليم الأذي ما ترى الطف من هذا في تعليم الأذي واخدوا هذا عن اشياخهم واشياخهم عن اشياخهم واخذوا الكلام عن الصحارة والصحابة اخذوا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما لما كان في مجلس فعطف عنده رجل فقال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فزود الصلاة من وحذلت فقال ابن عمر وانا اقول مثلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشوف يعني فقه الصحابة يقول وأنا أقول مثلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ليه؟ علشان الراجل ما يتوهمش أنه بيمنع الصلاة على النبي، وهذا رجل يقول ما تصليش على النابي زي ورده واحد مثل يجدا وينشم الصلاة على النبي في الأداء وهذا زي يوم يدخل راح يقول له إياك تصلي على النبي بعد كده فيوم يفهد الراجل ان هو بيمنع المصطلع على البي يطلع عليه فحتى لا يشغب عليه قال له انا اقول مثلك الحمد لله واصل واسلم على رسول الله ايضا ولكن في هذا الموضع بالذات اذا عقف كل الحمد لله او الحمد لله على كل حال ولا تزيد الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم فهذا ادب في تعليم لا بد يا اخي وانت بترى المخالف أن تعتقد انه جاهل الاول تعتقد انه جاهل مش عالم وخالف عمدا بعض اخوان عندهم غلظة في المسألة دي وبنفره ان غلظهم بيبنيه هم بيهدوه ليه بسبب هذا الحماس الزائد وبسبب التسرع في انكار الغلط قد يكون الرجل جاهلا وأول درجات الإنكار باللسان التعريف وبعدين الوعظ وبعدين التخويف وبعدين التهديد هذه أربع درجات للإنكار المنكر باللسان وبعدين الضرج الخمسة بقى الكي إنك إنت تكوي واخبرك إنك أو تشهر بقى وتوقف في سبيل اذا كان رجلا داعية الى فتعة وكان مشهورا الى اخذ التفسير مجوب في كتب اهل العلم. ما في اول درجات التعريف تعرفوا ان ده غلط. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا او ان الله عز وجل قال كذا والعلماء افتوا بكذا فتعرفوا الاول لعله لعله يكون جاهلا فيقوم ايه يستفيد هذا منه فعبد الله ازبارك بهذا يعلمنا كيف نوصل العلم بطريقة رفيقة وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وغوظ من أساء إليها قال العباس بن مصعب جمع عبد الله بن المبارك الحديثة والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء والتجارة والمحبة عند الكرة والمحبة عند الفرد ليه ملوش شوكا كان فكل الناس كنت تحبه والمساعدة تفصيل ازاي صاحب نصب الراي في تفريج حديث الهداية الحظ المحذر لما يترجى له قال ويعني لا يتعرض لانتقاد احد في كتب العلمية لذلك اقبلت الصوائف على كتابه كتاب نص الراية في تخريج أحاديث الأحكام فلا يؤخذ عن الزيلعي إذا أخذ يعني في هذا الكتاب إلا كقول دائما في جملة دايماً يسرر يقول أحاديث الخصوم الخصوم اللي هم غير الحنفية وأخذت يعني أحاديث الشافعية أحاديث المالكيين أحاديث الحنابلة بيسمهم ليه الخصوم. إنما فيما ما عدا ذلك فهو إذا انتقد ينتقد بعبارة لطيفة للغاي. قل فيه نظر أو ونحو هذه العبارات الرقيقة. قال أبو أسامة أبو سامة اسمه إيه؟ حذار؟ لا ولا واحد عارف حتى اللي بيحضر عندنا الصاحب المستملح شعفي أبو سامة حمال ابن اسامة حمد ابن وكان من مشايخ أو من أقران ابن المبارك يعني من اقران يعني. قال ابن المبارك قال ابو أسامة, الوحماد بن اسامة ابن المبارك في المحدثين مثل امير المؤمنين في الناس وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول مثل هذه العبارة وقال اشعك ابن شعبة المفصيصي قدم الرشيد الرقة مدينة الرقة فانجفل الناس خلف ابن المبارك وتقطعت النعال وارتفعت الغبرى اللي هو التوباء اللي هو الناسب من مسير الناس على عليك فاشرفت ام ولد لامير المؤمنين احدى الامال هو ايه تزوجها يعني من برج في قصر من الخشب تقالت ما هذا؟ فقالوا عالم من أهل خرفان قالت هذا والله الملك لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إليه إلا بشرط وأعوام واخذلك وإيه الحقيقة ده يبين مكانة أهل العلم يعني هارون الرشيد علشان يخطف قضة لازم يبعث السورة بلم الناس ها؟ ولازم يقف ودبثات ولازم يروحوا باعوا اتعوا يعودوا واخذها لك ازاي انما ابن المبارك او العلماء عموما ما يجمعون الناس هكذا الفرع كما قال ابن القيم رحمه الله في المتحدة للسعاد بيقول ان سلطان الحجة اقوى من سلطان اليد السلطان الحجة لأن الحجة يخضع لها القلب إنما السلطان إنما تخضع له الجوارح خلاص سلطان الحجة موجه للقلب لاجل هذا ترى لأهل العلم من المحبة والتعظيم في قلوب العوام ما ليس لأمراء المؤمنين وانت ترى هذا في سير علماء يعني ابو محمد بيربهاري كان صاحب حشمة وكان هو رئيس الحنابلة في بغداد ايام ابو الحسن الاشعاري كان هو ابو الحسن بينهم الاشعاري دائما منهم مصادمات الأشعري كان ينصر مذل المعتزلة وظل اربعين سنة اماما ينصر هذا المذهب ويناطح من البربهاري فحصل بينه وبين بعض منواشات فكان التعارب بغداد كانوا حنابلة بغداد كانوا حنابلة وكان الذي يجهر بخلاف المذهب أحمد في بغداد كان يرجع <تصفيق> تعرفين الجريد الطبري الإمام الكبير ده عمل كتابه اسم اختلاف الفقهاء ذكر اختلاف ابي حنيفة ومالك والشافعي فقالوا له انا تذكر اختلاف احمد قال واحمد فقيف يا سلام لم قالت في المات فضلوا ضربوا قالوا وراء بالحجار دفل جارب واكل الباب فضلوا يضربوا الباب بالحجار لحد ما راجموا الباب بالحجار وخضرت لمجرد واحمد فقيف طبعا ابن, ابن جريف الطبع وأهدرت زائد والإن لما أحمد ماكلس كتب في الفخ وكان يذكر وضع الكتب وكان يقول يا بديوي السكان لا تقلدي ولا تقلد مالك ولا تقلد الأزاي وأقول من حيث أخذه ومعروف أحمد ما له كتب إنما له مسائل كان أصحابه يسألون سألوا عن المسألة بعد المسألة إنما كانت عناية أحمد رحمه الله بالحديث والدليل ولذلك أحمد لما يذكر بيذكر مع المحدثين ابتداء وأهدرت والخطيب البغدادي النجم اللامع في بغداد لما ترجم لأحمد بن حنبل قال سيد المحدثين فعاد عليه الحنابلة أنه لم يذكر الفقه مع احمد قال يعني هل لا قلت والفقهاء ها ببساطه محدثين بس تقولك ما تذكرش الفقه بكن بتقول مش فقيه ولما ترجم للشافعي قال سيد الفقهاء فغضب عليه الشافعي قال هل قلت والمحدثين ليه لأن كدت إذا نزعت الحديث من الشافعي فماذا أبقيت له من المحاة تخبرك فما كانت حد يستطيع في بغداد أن يجهر بخلاف مذهب إيه إيه الحنابلة فأبو محمد بالبهاري ذا كان رئيس الحنابلة فالمهمة كون من الأيام الأمير المؤمنين في بغداد سمع رج كده في, في القصر الإيه الزدزال ده وليه قال له ابو محمد دربهار عطف وبشمتوه بقول له ورحمه الله اهي الاسر ايه الزومة اللي انت سمعتها دي تخبرك فقال ليل ساكنني في البلد ده بقى يطلع من هنا طبق ليه لن ممكن يعرض ان خلاب الصد ف فابو محمد دربهاري شوف حشمته اصحابه لما لما يشمته مئة الف من اصحابه وكلهم خاضعون لفتوان محبون له لما قاطع أبو الحسن أشعالي أبو الحسن أشعالي في بغداد لأن أبو الحسن أشعالي ظل أربعين سنة يعني رأسا في مدى الاعتزال وجوج أمه أبو علي الجبائي كان إيه واخده معاه فالمهم حق المناظرة ما بين الجبائي وما بين أبو الحسن أشعالي هي كانت السبب في أن أبا الحسن ترك مذهب الاعتذال قال أنا على مذهب أبي عبد الله أحمد ابن حمد حكاية الإخوة الثلاثة والمعتذة لهم أصل قبيح كده بيقولوا فيه إنه يجب على الله أن يفعل الأطلح لعباجه وطبعا هذه قبيحة عبارة قبيحة فجة لأنه لا يجب على الله شيء اعتذال إنما إذا وجب على الله شيء فبمقتضى أنه وعد عباده به بس كذلك ولهذا يصفى بقى حديث معاد بن جبل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاد أتجرم حق الله على العباد أتجرم حق العباد على الله ليس للعباد حق على الله نستأنف ولكن حقهم عليه وعده تبارك وتعالى وهو لا يخلط الميعاد فصار حقا له. فالمهم ان القعدة دي كان ابو الحسن حاني بتتلم مع الجبائي فيها قال لي طيب حاني اتطرد ان فيه ثلاث اخو واحدة قسمهم كده واحد كبر وامن وعمل الصالحات واحد مات صغيرة قبل ان يحتلم واحد مات وكبر ودخل النار رتبهم كده قال الذي كبر وآمن يتحقق الموضوع المفلان في الجامعة قال فان قال له فان الصغير رب ارفعني الى مرتبة اخي فحين اذن يقول الله له انك لم تفعل مثل اخيك اخوك كبر وآمن وعمل الصالحات انما انت موت فيبقى لازم يكون بينك وبينه فرق في الشهر فهو يوم تحط الدرج عليه وانت تتحط في اللي تحتيه. قال قال الصغير ربي انه يعني ليس لي الامر انت الذي قبضتني وانا صغير لو كنت سبتني كنت كبر وعملت الصالحات مثل اخي واخدلك فقال راعيت مصلحتك لانك لو كبرت لك فرق حينئذ فرح الذي كل الله وقال رب لما تركتني اكذب ها ادخل النار ليه ما قضيتنيش كده قبل ما اكبر واحتلم وابذيق فانه ليس من مصوحه ان تدخلني النار حينئذ انقطع ابو علي الزبادي وما اعرفش جاي ايه الحكايه دي خرجت ابو الحسن الاشعري وان من عنده على مين على ابي محمد البربهاري وقال يا أبا محمد قد خرجت من مذهب الاعتزال وأنا على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حمد فأبا أبو محمد البربهاري أن يقبل منه فخرج أبو الحسن الأشعري منه من عنده في كتاب الإبانة في علوم الدين أو في أصول الدين واخبرت فالقصد أنا رحت حكاية البربهاري لأبين الحشمة التي هي لأهل العلم هم مختلطين كما قال القائل في مالك ابن أنس رحمه الله قال يدع الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان عز الوقال وعز سلطان فقى فهو المهيب وليس ذا سلطان كان مالك رحمه الله حشمته أعظم من حشمة هارون الرشيد وأظن ابن العميد آه هو كان رئيس الوزراء قال شهدت مناظرة لأبي بكل الجعاب وسليمان بن القاسم الطبراني تمنيت لو كنت مثل الطبراني وأن الوزارة لم تكن لي فقال فكان الطبراني يغلبه بحبه والجعاب يغلبه بدهائه وذكائه كل ما يجيبوا حديث الغرائب اللي كانوا المحدثون يحفظونها علشان يسمنظرو بها على بعض وهدلك مثلا يقولك لك ايه تعرف تجيب لي حديث مدني ليس عند اهل المدينة فيهم يحفظوا الحاجات دي حديث مثلا مصري ليس عند اهل مصر فكان يحفظوا الحاجات دي علشان كل واحد يجي يفرد عضلاته في مجالس المناظرات ويبين فضله على أقران، فكان المجلس ده من نفس جنس هذه المجلس فكفر شيرها الطبراني يجيب حديث ابو بكر الجعابي يجيب حديث اوباية مفيش حد يغني الحد قال حتى وصلوا الى ايه الى ان قال ابو بكر الجعابي عندي حديث ليس في الدنيا الا عندي قال الطبراني هذه، فقال حدثنا ابو أحمد الحاكم حدثنا سليمان بن أحمد وسابه حديثه فقال له الطبراني أنا سليمان بن أحمد وخذلك فخذه مني عالية بضل ما تقول ابو أحمد الحاكم عن الطبراني القول حدثنا الطبراني على سوره وخذلك قال فخجل ابو بكر الجهابي وصرح الصبراني فتمنيت أن الوزارة لم تكن لي وأني فرحت كفرح الصبراني فظهرت ف العلم لهم حشمه وبينالوا إجلال الناس وتوقير الناس والناس بتدعي لهم بخلاف السلطان اه بيحترموا حاضر يا سعاده البيط حاضر يا سعاده وبعدين بيقولوا الناس كلها يخرب بيتك يا سعاده البيط الله ينتقم منا تسعه الكلب بينه وبين الناس تاخد له لكن ما يوصلوا غير كده فهذه المراه بتقول, بتقول يعني هذا هو العز العز اللي الناس كلها ماشيه ايه وراء الطبراني وفي حكايه ذكرها ابن قدامة في ابن المبارك في حكايه ذكرها ابن قدامه في كتاب في بعض. ولكن أيضا تبين العز والحشمة بتاعت شعبة بن حجاز نعرض على الشعبة أيضا ونذكر شيئا من مناقبه كان شعبة في البصرة كالأمير وكان الناس يهرعون خلفه طلبة العلم والحديث يهرعون خلفه ففي ذات مرة من المرات والناس كلها مسي ورى شعبة فإذا بغلام كان يجلس على طريعة الطريق فلما رأى المنظر بهوت وكان جريئا أمئيه واخد بعض الواف وأخذ باستطرام ناخة شعبة أو الشمار بتاع البغلة بتاعه وقال من أن قال؟, قال فقالوا شعبة وشعبة ردت عليه قال شعبة قال وما شعبة استغلوا شعبة ده بقى لما يكون واحد بصري ما يعرفش شعر ده بستغر ايه. فقالوا محدث. قال وما محدث. قال يعني احاديث ويحدث الناس بالاسناد والكلام ده. وهذا فقال لا اترك لجام البغلة حتى تحدثني. وهذا فقال شعبا حدثنا منصور ابن المعتمر يعني عن مصور ابن ابن زادان قال الله صلت عليه الأم حدثنا منصور خلص نصيره مبهمة وإن كان شعب لما بيروا عن مصور ابن المعتمر على طول ابن المعتامر قال حدثنا ربعي ابن حراش عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فأصمع ما فيه والدهاب كده إيه؟ عطاير يعني فهي أفترض فيه المسألة دي وأفضل العلم ما يكون على مصطبع حاجة في السائل ها؟ أفضل العلم ما يكون على مصطبع حاجة السائل المهم أن الغلام ده هو عبد الله المسنا سمع القعنبي شيخ البخاري ومسلم ومن الرواة التقاط ومن أتقن رواة الموطأ موطأ مالك فالمهم بعد ما الكلمة دي فيه راح بقى كان بيشرب نبيذ والكلام ده هو بكسر الجرار وقال لهم وإذا جاء الأحداث دول أصحابه وليهم إيه خرج وخرج يطلب العلم فذهب إلى مالك أخذ المواقفة وحب يرجع البصرة بها علشان يأخذ من شعبة فكان شعبته خد مات فلن يسمع من شعبة فلن يأخذ معه دماء المصروفية دماء الزهاج الكلام ده يقول أنتم قوم تحتسمون أن ينفق عليكم أحد فكل واحد كده يطلع اللي تجيبه وحطه تحت المنديل ما يقومش إيه هو إيه تحت المنديل اللي يحط عشر ويحط خمستاشر ويحط عشرين إذن المدارك يسقط عليهم بقى وينفق عليهم ومعنين فقفوا في يقول لهم إيه؟ أو في الرحلة يقول لهم بنا إلى النفيل النفيل كان زمان حاجي صار رباط الرباط اللي هي ايه الحدود المتاخمة لبلاد الاسلام مع بلاد الروم. وهو معروف الاحاديث اللي في سيخدم المرابطين. وان المرابط يجري عليه عمله حتى بعد ان يموت. فكان العلماء يخذوا بعضهم وروحوا على الحدود دي ويعودوا بقى ايه? حتى اذا قامت حرب ولا فاع يكون مستعدين للجهاد. ابن المبارك رابط عشرين سنة. طبعا مش عشرين سنة قاعد للنهار. لا. يروح يلجع يعني لمدك عشرين سنة تفجيرك فيموني يتاين هي بنا ايه الى النسير نروح نرابطينا شوي وبعد ما ينتهي من اليحنى يبدل كل واحد عشرين درهمة فاخدوني هذا عبد الرحمن انا انما اعطيتك عشر فقط يقول وما تنكر ان يبارك الله للغادي في سبيل الله وما تنكر أن يبارك الله بالغاية وكان يؤتي هؤلاء الناس من ماله شو بقى الفرد أخو عبد الله مبارك لا يربطنا به نسب وديحنا عملين نتكلم عن عبد الله بن مبارك وعملين نمتجح عبد الله مبارك فما, فما الذي جناه البخلاء وما الذي جناه الذين سيدوا لأنفسهم ومنعوا هذا العطاء أن يكون في موضعه نوسي هنا على كلام العلم يعني هنا ابن المبارك الحقيقة في هذه الترجمة يقول, عباس يقول حبان ابن موسى وهذا ايضا تكلمت زوج عبدالله مبارك يقول عوتب ابن المبارك فيما يفرق من المال في البلدان دون بلدان قال اني اعرف مكان قوم لهم فضل وصدق. طلب الحديث فأحسن طلبه لحاجة الناس إليهم فاحتاج. يعني طالب علم شايف الناس كلها عايز علماء وعايز مختصين والكلام ده فوقف نفسه لدراسة العلوم الشرعيه. فكونه يوقف نفسه لدراسة العلوم الشرعيه ما هو ضيع بقى الشغل اللي كان ممكن يشتغل فكانت النتيجة أنه استاذ وأنه استقر. بسبب انه اوقف نفسه للمسلمين فيقول لهم لما احتاج الناس فطلب العلم لذلك فاحتاجوا فان تركناهم ضاع علمهم وان اعناهم بث العلم لامة محمد صلى الله عليه وسلم ولا اعلم بعد النبوة افضل من بث العلم هذا درس لكل المنفقين كل الاغنيات لكن يا ربنا شهر تعالى أعطهم من اللال لا بد أن ينفقوا على طلبة العلم لا بد على طلبة العلم أنا أعتقد أن النفق على طلبة العلم أفضل من النفق على المساكين وأفضل من النفق على الفقراء لأن طلبة العلم أغلبهم فقراء أو مساكين او على الاقل يحتاجون المراجع الضرورية واي رجل طالب علم عارف الكتب وعارف اسعار الكتب تاريخ دمشق ابن عساتك 70 مدلد ب1600 جنيه وتاريخ دمشق تاريخ مهم كتاب مهم كتاب تاريخ وكتاب ادب وكتاب حديث وكتاب يعني اي رجل يعني مشتنب علم يحتاج الى تاريخ بغداد وده كتاب واحد 70 مجلدا فبد المدارك عارفا كيف يوجه ماله قال ان تركناهم ضاعوا فكن النتيجة انه بعد هذا العلم يستر يدوره على شغلانه يدوره على وظيفة ويذهب علمه هذا وامة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج الى مثله <تصفيق> وكان ابن المبارك رحمه الله ولا أقول إن شاء الله إنما سأذكر نموذجا من شجاعة ابن المبارك رحمه الله يعني كما قلت لكم كان غازيا يقول عبده ابن سليمان المرهي كنا في سرية مع ابن المبارك في بلاد الروم. وفادثنا العدو فلما التقى الصفاني خرج رجل من العدو فدعا الى الدراج وكان دائما الحروب بتبتلك كده واحد يطلع يبارز واحد اذا واحد اتل الثاني بيعتبر ده نوع من الفتح بالنسبة للطائفة المنصورة قال فدعا الى الدراج فخرج اليه رجل فقتله ثم اخر فقتله ثم اخر فقتله من اللي قتل العنج اللي هو الرومي اتل ايه ستة من المسلمين ثم دعا الى البرازي فخرج اليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله واخذلك فازدحم الناس عليه فنظرت فاذا هو عبد الله ابن المبارك واذا هو يكتم وجهه بكمه شاهد حد يعرفه يعني فاخذت بطرفكم منه فمددته فاذا هو هو فهو قال عني اخبار ابن المبارك كثيرة ولعلنا نتعرض ان شاء الله كلما جاء بيك الواحد من هولي العماء مذكر شيئا من سيرته على اساس ان يقتدي به طلاب الان قال اخبارنا شعبة شعبة طبعا هو وكان امام اهل البصرة وكان السنة الثورية تقول امير المؤمنين في الحديث وكان من ارق الناس شعبة على مسكين وأيضا كان شعبة ممن لا ينتهن مجنة لي. وكان يقول لا تنظروا إلي ويدعو طلبة الحديث إلى العمل ويقول لا تنظروا إلي فإنما كفاني أخواي كانوا أخين وكانوا أغنياء وكانوا شغلين فكفوا شعبة ابن الحجاج وأنفقوا عليه ونجاية لم يعرف شعبة رحمه الله أي مهمة فكان يوصي أصحاب الحديث أن يعملوا أو يوصي طالب العلم أن يعملوا هي حتى يستعف وهذا هو أصل طالب العلم يعمل يا طالب العلم إحنا مع الأغنياء على كفالة طلاب العلم لكن ما ينبغي لطالب العلم أن ينتظر هذه الكفالة لابد أن يكون عزيزا يعمل فإذا جاء سو الكفالة بدون سؤال خلاصها شيء طيب وإلا فلا بد له أن يتعثر حتى يستطيع ان يقول كلمة الحب. وكان شاب رحمه الله يقول وهذه الكلمة بكل أسف فهم الخطأ ونقلها بعض الكتب المعاصرين ممن يعنى شرير بالبنان ينكر على أهل الحديث بها. لانه طلعت مش طلعت بدع قديمة يعني أو يعني هذا تشنيع قديم إن المحدثين ليسوا فقهاء واخبلت فهذا الكاتب في كتاب له استدلق سلمة شعبة التي يقول فيها كان كل اهل الحديث ان هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون كان شعبة بن حجاج يقول لي الطلبة ادي شعبة بن حجاج بيمكن على طلبة الحديث يقول يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة عشان كده تجد المحدثين عندهم غلبة وعندهم قسوة وما عندهمش بقى للزهد ولا برقائق ولا قيم الليل ولا الكلام ده وهذا الكلام كله غلط هذا الكلام غلط غير صحيح انت الواحد يقع في هذا المطب اذا درس العلم لا ليتدين به انما درس عشان يعرف صحيح وضعيف على هذا الحديث منكر وهذا الحديث باطل ويقف على كده لكن طالب الحديث هو ينبغي يعني أن يكون من أعبد المال إمام أحمد كان المروازي أو الخلال واحد من أصحابك كان عنده فميلة وبعده إمام أحمد له مي طبوب فلما أصبح في الفجر بعده صحيح لقى المي على حالها ما توضاش يعني قال سبحان الله طالب حديث لا يكون له ورد بالليل وأنكر عليه ليه لأن ينبغي على الطالب أن يتدين بالعلم مش ياخد العلم حرفة فشوب بن حجاد رحمه الله كان ينكر على الذين يطلبون العوالي والغرائب ومنهمكين في الأسانين ما له ينكر على طائفة المحدثين وإلا فشور بن كان تماما محدثا وكان هو أول من جرح وعدل وصحح وعلل من أهل البصر وكلامه في الرواه كلام معتبر لما يعني شن الغار على أبان بن أبي عياش وأبان بن أبي عياش ممن يروي عن آنة بن مالك وكان رجلا متوك الحديث في غاية الصقوق أبان بن أبي عياش فكان شعبته شديداً نكيري عليه وكان كلام شعبة مسموع فلما أباني بدأ بيعيش تأذى من كلام شعبة ذهب لحماد بن زيد قال له يعني يا أبا إسماعيل كل لأبي بستان بيكون شعبة الحجاج حجاج هو يعني لا يتكلم فيه فحمد بن زيد إيه ركب بغلته وذهب إلى شعبة الحجاج حجاج وهو راح المسجد فقال يا أبا بستان هل لا عن أبان المهم حصل بينهم إيه نوع من الإيه المناقشة فحماد زيدي كأنه ضغط على شعب الحجاج فقال له شعب خلني ثلاثة ايام وبعد ثلاثة ايام جاء شعبة الى حماد وقال يا ابا اسماعيل ما يحل لي ان اسكت عنه انه يفذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان شعبة ايضا شديد النسير على المدنثين عشان كده شربت اخر الحديد يقول فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال انا وفي وفي مستخرج ابي عوان للاسرائيلي على صحيح مسلم قال سعد كانت امتي من الدنيا شفثي قتادة فإن قال سمعت كتب وإن قال قال ترك لأن قتابة كان مدلسا وكان شعب لا يقبل من حديث المدلس إلا ما علم أنه سمعه من شيء عشان كده يقول كانت همتي من الدنيا شفت إيه قتابة فإذا قال سمعت يعني القتابة إذا قال سمعت أنس ابن مالك كان يكتب إنما قتابة إذا قال قال أو عن كان شعبة يرد هذا ويعتبر أن هذا من دار المدلة عشان كده لو رأيت رواية لشعبة عن قتابة أو شعبة عن الأعمش أو شعبة عن أبي إسحاق السبيعي فخذ هذه الرواية ولا تقل إن الأعمش أو أبو إسحاق السبيعي أو قتابة من المدلسين لأن شعبة شعبة كان يقول كما صح ذلك في كتاب المعرفة للبيهقي بسند صحيح إلى شعبة قال كفيتكم تجليس ثلاثة تبليس قتادة والأعمش وأبي إسحاق السبيعي فإذا رأيت شعبة يروي عن واحد من هؤلاء فلا تقل فلان مجلس لأن شعبة ما كان يحمل من هؤلاء الثلاثة إلا ما علم أنهم إيه تلقوه سماعا عن شيوفهم هذا الحديث رلاه البطاري رحمه الله في كتاب الاحكام قال حدثني ابن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة خلي بالك باك الاسناد اللي هنا محمد بن مقاتل ابن المبارك شعبة قتابة انت يبقى اسناد ايه خماس. اسناد خماس. بين شعبه والبخاري كم واحد 2 محمد بن مقاتل وعبد الله ابن المبارك خلاص روى البخاري هذا الحديث ايضا نازلا يعني بينه وبين شعبه 2 في كتاب الاحكام قال حدثني محمد قال حدثني ابن بشار ابن مسعود ايه محمد ولقبه جندل خلاص قال حدثنا محمد ابن جعب قال حدثنا غندر عفوا قال حدثني ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة يبقى في الدواية دي البخاري بينه ابن شعبة كان اتنين مسلم روى ايجا هذا الحديث قال حدثنا محمد ابن المسنة ومحمد ابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة وساق الاسنان هنا بقى نختف مسلم روى الحديث عن شيخين له محمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار خلاص بعد ما قال حدثنا محمد ابن بشار ومحمد ابن المثنى قال ايه قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر الطبيب ابن بشار قال ايه قال حدثنا غندر زي ما واقع في البخاري مسلم رحمه الله انما نبه على رواية ابن المثنى لان محمد بن جعفر اللي لقبه غندر كان يغذف من هذا اللقب ما كانش يحب يلقاه وحد يلقبه بغندر واخده لخزيك فابن بشار كان بقول غندر وابن المسنى كان يقول محمد من ابن جعفر فلما نبه مسلم ان رواية محمد بن المسنى هي حدثنا محمد بن جعفر دلنا على ان ابن بشار قال حدثنا ايه غندر زي ما وقع في صحيح البخاري سواء بسواء واخرده ايضا الامام احمد رحمه الله قال حدثنا محمد ابن جعفر اللي هو غندر يعني قال حدثنا شعبة بهذا الاسمال ثم روى البخاري هذا الحديث بعينه عاليا فصار بينه وبين شعبة واحد فقط روى البخاري الحديث ده موضعين عن شيخين له. الشيخ الأولاني هو آدم ابن أبي إياس وهذه الرواية رواها البخاري في كتاب اللباس قال حدثنا آدم ابن أبي إياس حدثنا شعبة يبقى يصل كم كامراو روى واحد بس. يبقى عالى ولا لا? يبقى عالى. لان الرواية الاولى لها في هذا الكتاب بينه من شعبة اثنين. وفي الكتاب الاحكام روى الحديث عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة. كما هنا في الواية ادم على ايه? على طبقة. ثم رواه ايضا البخاري في كتاب الجهاد قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة خلاص يبقى على في هذا الحديث ورواية علي بن الجعد هادني اخرجها ابو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد وعام ابو القاسم البغوي ابو الشيخ الاسبهاني في كتاب اخلاف المريض صلى الله عليه وآله وسلم قال حبثنا علي المجعد وساق الإثناجة بمثله سواء وقد أخرجه أن سائي وأحمد وابن سعد وغلوم من طرق أخرى عن شعبة ابن الحجاج رحمه الله وأخرج البخاري هذا الحديث أيضا في كتاب اللباس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتابة يبقى سعيد بن أبي عروبة تابع شعبة ابن الحجاج رحمه الله قرية هذا الحديث يبقى هذا الحديث يرويه البخاري وعن قتادة عن أنس ثم يرويه عن أنس من طريقين الطريق الأول من طريق شعبة عن قتادة وطريق الثاني من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة واحد يقول لك أنه سعيد بن أبي عروبة كان اختلط فهل وقت في البخاري بعد الاختلاط نقول له لا لأن البخاري قال في كتاب اللباس حدثنا عبد الأعلى بن محمد حدثنا يزيد ابن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ويزيد بن زريع ممن سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختباط بقي شيء آه آه أنبه عليه لماه قد ورد كل مئات محاضرة لازم ألاقي أكثر من أربع خمس وراءات بيقوب نفس الكلام فأنا أحب أن أقول شالي في هذا الأمر وأرجو بعد هذا البيان الذي سأذكره ألا يكتب أحد قط بهذه القضية أرجو إلا أن يكون رجلاً بقى جديداً فنعذره ولا ندينه عنه عليه القضية دي بيقوله أن في يعني آه ناس آه بيتكلموا في منهجي وفية وي في اشرف متوزع في الكلام في منهج وانني تورج واخوانه والى اشرف دخل هذا الكلام وكثير من اخواننا بيطلبوا ان انا ارد على مثل هذه الشرى التي تشاع عني فنقول بحمد الله سبحانه على انا منذ عرفت يميني وشمالي ما عرفت الا المنهج السلفي حمد لله، وفتحت عيني على علم الحديث وكان هذا من البركة التي من خنيها الله سبحانه وتعالى الواحد أول ما سعى الصح على مذهب أهل الحديث إن هم الذين رفعوا راية السنة وما أعرفه أبداً إلا مناهج العلماء الكبار كالإمام سفيان الثوري وابن عيينة ومالك والشافعي. وإذن المبارك والبخاري المسلم ما أعرف إلا عقيدة هؤلاء وما دينت قطت منذ عرفت يميني شمالي إلا بما اعتقده هؤلاء العلماء في استفاة الله تبارك وتعالى والمنهج الذي أنشي عليه إنما هو المنهج السلفي خالصا وهذا ما أعرفه أيضا عن نفسي فبي صعب إيه إنه أنا كورجي وإن أنا رجل إيه حركي وإن أنا يعنبت سلفي المنهج والكلام ده فأنا بقول إخوانا هذا الكلام الذي سمعتموه أنا أعرف أضعاف أضعاف أنا أعرف يعني أي أخ سمع شريف سمع شرطين أنا عارف أضعاف أضعاف هذه الأشياء وما رفعت لها رأيكا قط لمسى لأنني أحتفظ أحدا ولا أننا لا آبأ لأحد ولا يصل لأن هؤلاء لا يعرفون سبيل الإنصاف ولا يعرفون عن شكم بالعب فأنا سأقول ثلاثة كلمات وأرجو كما قلت من إخواني أن لا يعني يكتو لي أحد لأن أنا ما كنت شعل أنوي في نفسي أن أتكلم بكلمة أبدا في هذا الأمر أنا أقول ثلاثة كلمات كلمة الأولى قول الله تبارك وتعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون والكلمة الثانية لما بلغ رجل سفيان الثوري كلمة عن أخيه قال قل له الله الموعد والكلمة الثالثة هي كان قول أبي العتاهيه إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الفصول ما أقول أكثر من هذا وأنا أقول إن هؤلاء إخواننا بغوا علينا وإحنا منتظرين فصل القضاء بيننا وبينهم يوم نلقى الله تبارك وتعالى وأقول أيضا من تحلل منهم عن هذه المظلمة فإني أحبه أنا أحل كل من تحلل مني وبال له أنه ظلمني في هذه المسائل وطبعا يعني ما عندنا من الوقت إننا نستطيع أن نواجه إخوانا في مثل هذه المسائل التي يثيرونها أيكم شايفين التهم والمؤامرات التي مرجن بها ليلة نهار والتي تحافظ من الإسلام وأهله، فمتى صرفن الجهد إليهم ولهذه المحترات التي تسقط حشمة النبي، وأي واحد يتعاف بهذه الفتن تسقط حشمته؟ سلام. فأنا أصلي الله تبارك وتعالى أن يهدي إخواننا وأن يهدي لنا ولا أحمل لهم في نفسي إلا السلام. أقول قول هذا؟ واستغفر الله العظيم لي و لكم الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين